الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير ا ل م غ ب و ب عليهم ولا ا ل ض ا ل ي

انظر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أ ن لا تعبدوا الا الله إني

أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ف أ ت ن ا بما تعدنا إ ن كنت من الصادقين قال إ ن م ا العلم ع ن ا

ولقد مكناهم في م ا إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا, وجعلنا لهم سمعا وابصارا و أ ف ئ د ة فما اغنى عنهم سمعهم فما

ولا أ ف ئ د ت ه م من شيء إ ذ كانوا ي ج ع د و ن بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أ ه ل ك ن ا ما حولكم

ا من القرى وصرفنا ا ل آ ي ا ت لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آ ل ه ه بل ضلوا عنهم وذلك ي ف ق ه م وما كانوا يفترون

قالوا يا قومنا إ ن ا سمعنا كتابا أ ن ز ل ا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي الى الحق و إ ل ى طريق مستقيم يا قومنا

ل ف ض ي ل ا ل ا ل ل س

اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير ا ل م ق ض و ب عليهم ولا ا ل ض ا ل ي

الذي خلق موسوعه ا النابلسي ل ل ع ل و ى ا ل ا س ل ى كل ش ي ء قدير

فيوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه ة

بسم ل ا ه ل ي ه ل ك إن الرحمن الرحيم